فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب بداية في بداية الدرس أنا أرحب الإخوة الكرام وأسأل الله عز وجل لنا ولكم جميعا السداد والتوفيق ويجمل في بداية سنة دراسية من المعهد التذكير بحديثين للنبي صلى الله عليه وسلم الأول الأول عن كثير ابن قيس قال كنت جالسا مع أبو الضرداء في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا أبو الضرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة قال فإني فبدأ أبو الضرداء رضي الله عنه وحدثه قال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 وإن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر فهذا تذكير بفضل طلب العلم وننصح إخواننا ال الأجتهاد في هذا الأمر فأنت اليوم مستمع نسأل الله عز وجل أن ينفع بكم جميعا غدا فتبلغوا ما سمعتم الحديث الثاني يضبط لنا بصلة النية في هذا الطلب سواء كان في التدريس أو في التلقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها رواه أبو داود فنذكر إخواننا بالحرص دائما على إصلاح النواية وهذا مما ييسر الأعمال فنسأل الله تبارك وتعالى كما يسر لنا ووفقنا لحضور هذه المجالس أن ييسر لنا النية بداية نحن نشرح كتاب اسمه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد كتاب التوحيد هذا هو المتن الذي شرح في كتاب فتح المجيد وهو لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب اسمه أبو عبد الله محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التيمي ولد سنة 1115 هجرية في بلدة قرية تسمى العيينة وهذه يعني قرية من قرى نجد قريبة من الرياض بحوالي 70 كم كان أبوه رحمهم الله جميعا قاضي العوينة تعلم على يد أبيه في بداية الأمر ثم انتقل في عدة مدن بعد ذلك ذهب إلى البصرة وإلى الحجاز وغيرها من المدن التي يطلب فيها العلم اشتهر بالذكاء والفطنة منذ نعومة أظفاره فحافظ القرآن صغيرا ثم ترقى في سلم العلم بعد ذلك ناشى الشيخ محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله في فترة وفي بيئة اندرست فيها أكثر وأغلب معالم الإسلام وساد فيها الجهل سواء كان في الناس أو حتى في من يظن أنهم من العلماء فانتشرت الشركيات ولا نكير كما يعني كان ممن يروج لهذه الشركيات من التوسل والطواف بغير لا تبرك بغير الكعبة من القبور والذبح والنذر لغير الله عز وجل إلى غير ذلك من الأمور الشركية والأمور البدعية المنكرة كان ممن يروج لها يعني من يوصف ويوسم بسيمة أهل العلم فراجت وزاعت حتى اعتقد أن هذا هو الدين نشأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتربى على كتب شيخي الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم عليهما رحمة الله فلما رأى هذه الأمور المنكرة اجتهد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما سبب له يعني كثير الطهاد وكثير أذى من سواء كان من الناس عموم الناس أو ممن يدعي العلم وكان ينتفع من وراء هذه المنكرات كما هو يعني سائد في بلادنا الآن القائمين على صناديق النظور وغيرهم حتى ممن يتزيين يتزيين بزي أهل العلم ينكرون على أهل السنة إنكارهم للشركيات والبدع الظاهرة لأنهم ينتفعون من وراء ذلك وتعرض شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله يعني الاضطهاد كبير حتى أن حيكت له المكائد وكاد أن يقتل مرات في حياته ظل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ينتقل من بلدة إلى بلدة يطلب النصرة ويطلب الإعانة على إعادة الإسلام غضا نقيا كما بدأ على يد نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى قيد الله عز وجل له الدرع الدرعية او يعني رئيسها أو زعيمها وكان يدعى محمد ابن سعود وكان رجلا صالح فنصر الشيخ محمد ابن عبدالوهاب وبدأت فترة جديدة من حياة الشيخ محمد ابن عبدالوهاب كان له يعني قوم ينصرونه وينصرون دعوته فألف الكتب وأرسل الرسائل وكان من بين هذه الكتب وهو أشهرها على الإطلاق هذا الكتاب الذي نحن بصدد شرحه كتاب التوحيد كتاب التوحيد يعني من الكتب الجيدة أول حاجة كان يخاطب القلوب وقائم على الموعظة تجد أن العنوين الأبواب باب الخوف من الشرك باب من استكمل التوحيد دخل الجنة بغير حساب وهكذا باب ما جاء في الذبح لغير الله تبارك تعالى أي من النهي عنه وكان الكتاب يعني عبارة عن مجموعة من الآيات والأحاديث وأحيانا يذكر أقوال للصحابة أو للتابعين سهل بسيط ميسور يعني لا يتدخل فيه من عنده بألفاظ في الأغلب الأعم ثم يتبع كل باب من الأبواب بذكر مسائل عبارة عن فوائد واستنبطات من الآيات والأحاديث التي ذكرها في الباب وكان يرسل بهذا الكتاب إلى القرى والمجاورة لبلدة الدرعية وكان يدعوهم إلى أن ينبذوا ما هم عليه من الشرك ويعودوا مرة أخرى على التوحيد وبعد بيان المسألة وبيان ما هم عليه من الشركيات وتفصيل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى عبادة الله عز وجل وحده ونبذ كل ما يعبد من دونه كان من دخل يعني من اعتقد ما في هذا الكتاب وهو الإسلام ونبذ الشرك كف عنه وإلا يعني قاتل هذه البلدة ودخلها عنوى وهدم ما فيها من القبور وأذال ما فيها من الشركيات اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم والإمام محمد بن عبد الوهاب من أكثر يعني الناس الذي أسيرت حوله الشبهات وكان من أكثر ناس الذي أسير حوله جدل كبير واسع فمنهم من لقبه بشيخ الإسلام وهو كذلك مجدد يعني الإسلام في زمانه ومنهم مرمه بالبدعة ومنهم مرماه بالكفر ومنهم من قال عنه أنه يكفر المسلمين وحاشاه وذب عنه طلابه وكتبه شاهدة على منهجه الصافي الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يكن له مذهب خاص ولكنه كان متمذهب على مذهب الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله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 استمرت دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في الازدياد والازدهار حتى يعني كثرت عدد البلاد التي انضمت تحت لواء الإمام محمد ابن سعود الذي كان ينصر الشيخ محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله بعد كبر دولة الإمام محمد ابن عبد الوهاب بعض المغرضين وبعد الحاقدين على الإسلام خشية على ملكه وكان يعني زعيمه من تزعم ذلك محمد علي حاكم مصر خاف وخشي على ملكه ان بعد ذلك يعني يتمدد ملك الامام محمد ابن سعود حتى يشمل البلاد التي كانت تحت يده فارسل الجيوش لقتال ما اسموه بالد... بالدولة الوهابية طبعا كانوا بيسموا دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب بالدعوة الوهابية لحصر الدعوة في شخص ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانت دعوة إلى الإسلام كغيره من السابقين من العلماء المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى حتى أن يعني الاستعمار لما كان بيحب يجهز على دعوة من الدعوات في أي دولة من دول الهند أو باكستان أو غيره ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بالشيخ محمد بن عبد الوهاب كان يصفها أيضا بالوهابية يعني للترويج عند الناس أن دي دعوة خاصة لملك خاص ويصرفها ويبعدها عن إلساقها أو اخترابها من الإسلام حتى لا يقول أنه يعاد الدين أو يعاد الإسلام فكان يعني كانها حروب شخصية في بداية الأمر كان الانتصار حريف الإمام محمد ابن سعود ولكن في آخر عهده استطاع ابن من ابناء محمد علي الانتصار على جيش الإمام محمد ابن سعود وبالفعل يعني قتل كثير من العلماء وأثر الكثير منهم وكان من فضل أثر علماء الدعوة الوهابية دعوة شيخ محمد ابن عبد الوهاب ويعني جلبهم هنا إلى مصر كان من أثر ذلك انتشار الدعوة الوهابية كما يسمونها أو انتشار هذا الفهم السليم الصحيح للإسلام هنا إلى هذه الديار بعدما يعني اعتقلوا هنا كثيرا فقابلوا كثير من العلماء والناس في السجون وغيره ومن أفرج عنهم بعد ذلك فانتشر هذا المنهج الصافي بفضل الله تبارك تعالى في هذه الديار شيخ محمد بن عبد الوهاب له مؤلفات كثيرة جدا من أشهرها على الإطلاق كتاب التوحيد كتاب التوحيد وله أيضا الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكشف الشبهات والكبائر ومسائل الجاهلية وله مختصر في السيرة هو مختصر لسيرة ابن هشام كتاب التوحيد اتشرح اكثر من ثلاثين مرة يعني اكثر من ثلاثين شخص شرح كتاب التوحيد ما بين شروح مطولة وشروح قصيرة اوسع هذه الشروح تيسير العزيز الحميد تيسير العزيز الحميد وده لحفيد, لحفيد شيخ محمد ابن عبد الوهاب ولكنه لم يتم عليه رحمة الله شيخ سليمان ابن عبد الله قتل عليه رحمة الله قبل أن يتم هذا الشرح وكان لا يدع يعني لفظه إلا شرحه فجاء حفيد آخر للشيخ محمد ابن عبد الوهاب هو الشيخ عبد الرحمن بن حسن قال الشيخ اللي هو صاحب كتاب فتح المجيد أخذ الشرح وهذبه وزاد عليه و خرج علينا في نهاية المطاف بكتاب فتح المجيد وده أشهر يعني شروح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن صاحب كتاب فتح المجيد يعني مصطلحات مفترض نعرفها علشان احنا ماشيين في الكتاب نبقى عارفين ده كلام مين لما يقول قال الشارح يقصد بي الشيخ سليمان اللي هو صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد لما يقول قال المصنف يقصد بي الشيخ محمد ابن عبد الوهاب صاحب كتاب التوحيد لما يقول شيخ الاسلام يقصد شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وإذا أحب أن يضيفه هو شيئا من عنده قال قلتو لو قال قلتو هذا معناه له صاحب كتاب فتح المجيد كتاب فتح المجيد او كتاب التوحيد لم يبدأ كعادة الكتب بمقدمة ولكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب جعل أول ستة أبواب من أبواب التوحيد كأنهم مقدمة للكتاب كله فبدأ باب بيان أهمية التوحيد وبعد كده ذكر عدة أبواب منها باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب بعد كده ده أهمية التوحيد وبعد كده باب في فضله وبعد كده باب في من حقق التوحيد وكمله أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب بعد ما ذكرها الثلاث أبوات دول ذكر باب رابع في ضد ذلك باب الخوف من الشرك بعد ما ذكر الباب الرابع ذكر باب خامس في الدعوة إلى التوحيد أنت خلاص عرفت أهمية التوحيد وفضله وفضل من حقق وكمل التوحيد وعرفت قبحة ضد ذلك هو الشرك فيجب عليك أن لا يقتصر هذا النفع عليك فادعو إلى التوحيد السؤال المتبادر للذه أدعو إلى ماذا فذكر الباب السادس وده يعني آخر باب فيما يسمى المقدمة للكتاب باب تفسير الشهادتين وذكر فيه أربع أنواع من أنواع الشرك اللي هي المنتشرة في هذا الـ الـ الوقت الشرك في الدعاء الشرك في الولاء والبراء الشرك في الحكم الشرك في المحبة ده يعتبر أول قسم من أقسام كتاب التوحيد وكتاب التوحيد أربع أقسام ست أبواب الأولانيين مقدمة للكتاب كله ثلاث أجزاء لبعد كده الجزء رقم اثنين وهو أكبرهم في ذكر الشركيات الظاهرة في الذبح والنذر وغير ذلك من الشركيات الظاهرة الجزء الثالث والقسم الثالث في ذكر الشركي الشركيات القلبية الشرك في المحبة والشرك في التوكل والشرك في الخوف الجزء الرابع والأخير في ذكر الشركيات اللفظية بعض الشركيات التي تجري على ألسنة الناس كالحلف وغير الله أو قول ما شاء الله وشئت وغير ذلك من الأمور المنهية عنها ده كده تصور عام عن الكتاب كتاب التوحيد اللي هو المتن عبارة عن عنوان للباب وبيسمى الترجمة يقول لك وشاهد الترجمة يعني الشاهد من الحديث ده علقته بعنوان الباب ويقول كذا كذا ترجمة الباب أو عنوانه باب مثلا ما جاء في الخوف من الشرك باب ما جاء أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب باب تفسير الشهادتين تمام باب ما جاء في الذبح لغير الله وهكذا عنوان وبعد كده يأتي بمجموعة من الآيات ومجموعة من الأحاديث للدلالة على عنوان الباب أحيانا يذكر أقوال صحابة وأحيانا يذكر أقوال تابعين ولكن هذا قليل أيضا في الكتاب فأغلب الكتاب كتاب التوحيد تشيخ محمد بن عبدالوهاب آيات وأحاديث في نهاية كل باب بيذكر مسائل عبارة عن فوائد مستنبطة من الآيات والأحاديث اللي وردت في الباب كتاب فتح المجيد بيشرح كل لفظة من ألفاظ هذا الكتاب يتكلم عن العنوان ويجيب حديث حديث يتكلم عن ألفاظ الحديث وعلاقة الحديث بالإيه؟ بعنوان الباب من الكتب الجيدة في شرح مسائل الكتاب كتاب القول المفيد للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله يبقى لما في مسألة من المسائل مش عارف إيه الدليل عليها من الآيات أو الحديث أو مش فاهم معناها دور عليها في كتاب القول المفيد للشيخ ابن عثيمين من الكتب القليلة جدا اللي شرحت المسائل طيب احنا عايزين نستفيد من كتاب التوحيد نعمل ايه رقم واحد نحفظ الايات والاحاديث اللي في الباب ده يعني امر مفروغ منه وده خمسين في من الكتاب يعني انت لو حفظت مات كتاب التوحيد انت كده معاك خمسين المية من كتاب الفتح المجيد ده رقم واحد رقم اتنين تعرف إيه الشاهد ليه الشيخ محمد بن عبدالوهاب جاب الآية دي والحديث ده وإيه علاقته بعنوان الباب رقم ثلاثة مسائل الباب اللي هي عبارة عن فوائد واستنبطات نعرف كل فايدة مستخرجة من آية حديث يبقى لما جاء أذكر لك فايدة مستنبطة أذكر من كتاب التوحيد ما يدل على وقول لك أي مسألة من مسائل الباب تقول لي آية أو حديث من اللي وردت في نفس الباب الشرح علشان ما انتهش في الكتاب قلنا بيبقى شرح كل لفظة انا هقرأ الكتاب كله حضرتك تقرأ الكتاب كله وتعرف كل معاني الأحاديث والآيات اللي وردت حاجات كتير منها ما بيبقى لهاش علاقة بصلب الموضوع صلب الكتاب التوحيل لكن هو بيشرح الحديث كامل مش هيسيب لك لفظة منه مش هيخد بالك منها ولكن أكتر حاجة تهمنا وإحنا بنذكر الكتاب العلاقة بين الحديث والعنوان عنوان الباب وإيه الشاهد إيه موطن الشاهد بالضبط ممكن حديث نص صفحة الشاهد منه أربع كلمات دول هو جاب الحديث ده في الباب ده علشان إلا أربع كلمات دول فدول أهم شيء في الـ الـ الكتاب بقية الكتاب افهمه فهم عام ويعني ايه لو في لفظه صعب عليك في الحديث هترجع لها في الشرح لكن ده المقصود عشان كده واحنا هنشرح مش هنقرا الكتاب كلمه كلمة مش ده المقصود من ان انا هشرح الفاظ لاحاديث واتطرق لمسائل ليس لا علاقه بكتاب التوحيد مش ده المقصود احنا هنشرح الحديث اجمالا ونؤكد على يعني موضوع الدرس لاجله شرح كتاب التوحيد ودي عاده يعني المصنفين أنه هو, هو بيشرح أي كتاب أي متن من المتون ما بيصفش لفظة الحمد لله يشرح الحمد ولله وص... ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك يعني إيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله يعني إيه آله ليس لها علاقة ب... يعني أصل الكتاب ولكن هو لا يترك لفظة وده من الأمور الجيدة علشان ما يبقاش فيه ألفاظ في الآيات أو الأحاديث غير مفهومة ده يعني كان فكرة عامة عن الكتاب وعن مؤلف المتن شيخ محمد بن عبد الوهاب وعن مؤلف الشرح اللي هو كتاب فتح المجيد وده فكرة عامة عن أبواب الكتاب وإن هو مقسم لأربع أجزاء وإزاي نستفيد منه وإن شاء الله تبارك تعالى نبدأ من المرة القادمة الدخول في اول باب من أبواب الكتاب لعل الإخوة النهاردة اتأخروا في البداية ولكن ان شاء الله بعد كده هيبقى الموعد اثنين ونص إن شاء الله يعني بالضبط الأمور الفنية اللي كانت حصلت النهاردة إن شاء الله مش تتكررش المرة الجاية فيعني نرجو من الإخوة الحضور في الوقت المحدد وإن شاء الله أسئلة ما فيش أسئلة في النص اللي عايز يسأل سؤال حيكتبه ويبعته ولو فيه وقت في نهاية الموعد الدرس إن شاء الله نجيب على هذه الأسئلة أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه أقوله خولي هذا وأستغفر والله طبعات الكتاب كتيرة جدا الكتاب ليه نموذجين في السوق نموذج مجلد واحد وده أي طبعة منها تكفيك أهم حاجة يكون بس مخرج أحدثها وتتأكد أن النسخة اللي حضرتك هتشتريها يكون فيها المسائل لأن في بعض النسخ من كتاب فتح المجيد مش جاب فيها مسائل الكتاب تتأكد أن النسخة فيها حاجتين تخريج أحاديث والمسائل بتاعة الباب موجودة تلو أنت حضرتك هتشتري النسخة اللي هي مجلد واحد في بعض الدور طبع الكتاب في مجلدين على الهامش في شرح أو تعليقات الشيخ ياسر البرهامي على كتاب فتح المجيد والتعليقات اللي هي فضل الغني الحميد التعليقات دي عباره عن مرور سريع جدا على الكتاب كله بس سريع جدا ولكن بشرح باستفاضه الاجزاء اللي هي ما خدتش حظها من الشرح في كتاب فتح المجيد فاللي عايز يشتري النسخه دي يشتريها اللي عايز يشتري يشتريها. احنا على كل بنشرح كتاب فتح المجيد